تخيلوا يا جماعه ايه السهوله دي ايه اليسر ده ايه اليسر ده يا ايه التيسير ده كان في واحد في الصعيد وكان بيطلع ده كانت ماله كام ده كان في الخمسينات او الستينات ايام ما كانش يعني الوقت ممكن تلاقي ناس بتطلع اما ما كانش حد بيطلع وجيه دود اكتسح الاراضي فرامها! كان المحصول كل الراجل ده الوحيد اللي كان بيطلع ذكاء في المنطقه دي بيقول اللي, اللي بيحكي الراوي بيقول الراجل ده لا يمكن الدود كان يقرب من الارض بتاعته لدرجه كانوا يجيبوا الدود كان الدود بيتكبش من كتره يجيبوا الدود يكبشوا يرموه في ارضه الدود يجري بره الارض بتاعته ما يقربش من الزرع بتاعه سبحان الملك يا حفظ ربنا يحميك في مالك ويحميك في صحتك ويحميكي في ولادك. ويحميك في دنيتك واخرتك انما لا ذكاء خلاص استحمل اللي انت هتستحمله بقى حديث الابرا الاقرع والابرص اللي ربنا ابراهم من امراضهم وبعد كده طلب من كل واحد طلب من ده ناقه ومن ده بقره ومن ده غنمه طلب من كل واحد من خلال ملك في شكل واحد غلبان زي ما الغلابه جايين لكم عند بيوتكم بيسالوكم عايزين اكل عايزين يسد جوعهم عايزين يسد الوقت يا جماعه الفقر الفقر هيكفر الناس الفقر خلى الناس تنتحب الفقر خلى الناس تزني بالمال تقتل عشان المال ولا بالله كلهم مؤخذين بالجرايم دي ولكن الغني مؤخذ زيهم بل قد يكون مؤخذ قبلهم تخيل لما تيجي تلاقي في ميزانك نص كبار اهل مصر نص كبار اهل الخليج نص كبار اهل المغرب العربي نص كبائر فقراء جنوب السودان وسائر السودان ودارفور ليه يا رب انا ما عملتش كل ده رب انا ما عملتش حاجه من ده انت السبب ده انت اللي ما طلعتش مالك تخيلوا يا اخواني تخيلوا الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بيحذرنا من منع الزكاه الا من قال بيدي هكذا وهكذا وهكذا اللي طلع زكاته يا جماعه اللي ما صلاش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بني الاسلام على خمسه يعني الإسلام بناء مبني على خمس اهمده اسالوا اي واحد مهندس في العالم لو امتى مبنى في العالم اتشال منه عمود يحصل له ايه النهارده انت دينك منهار كله ما عندكش دين لانك ما طلعتش زكاه والرسول سوى ما بين اللي منع الزكاه واللي منع الصلاه تخيلوا اللي منع الصلاه لما ربنا قال عليهم نزعه للشوى النار تنزع ايديهم تقطع ايديهم ورجليهم وتقطع جلد فروه راسهم اعضاء جسمه بعد السجود تخيل بقى امال اللي ما طلعش زكاته اللي ما طلعش زكاته في القبر ولا عز بالله زي ما قلنا عذاب رهيب لما دخلت امراتين على النبي عندهم اساور ذهب فقال اتؤديان زكاتهما بيطلعوا زكاه فقال لا ما بنطلعش فقال اي سركما ام تصوران من النار يوم القيامة او كما قال عليه الصلاه والسلام عايزين اسور دي يبقى اسور نار يوم القيامه فقال لا قال فاديا زكاتهما وإلا كل ده طب النار النار ديت لما تصور تصور يوم القيامة وتصور في القبر تخيلوا يا اخوانا موضوع كبير الموضوع كبير ويل لكل همزه لمزه ما دام كلمه وليت قال تبقى نار الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلده ما رضش يطلع حقه كلا لينبذن يتنفس مكروه مطرود في الحطمه جزء من النار فظيع اسمه الحطمه وما ادراك من انها تعرف عمرك ما تتخيل العذاب اللي فيه ما الحطمه نار الله الموقده انها ما تطفاش ابدا التي تطل على الافئده تخترق اللحم وتدخل في القلوب اللي امتلت بحب الدنيا انها عليهم مقصده مقفوله خزن زي ما حطوا المال والذهب في خزن وفي علب يتحطوا في خزن من نار في عمد ممددة خزن جنب بعضها مقفول عليهم توابيت من جمر والعذ الله مثلكم في صقر اللي بتصقر اللحم وتذيبه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ما كناش بنطلع زكاه ما حق ربنا سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاه يوم القيامه في النار قضيه منتهيه قضيه منتهيه مانع الدنيا بتاعته كلها عذاب ومعاقب من الله ومجرم عند ربنا وخاتمه السوء بتتهدد والعذاب الله وعذاب القبر وعذاب القيامة وعذاب النار عذاب اليم يا جماعه عذاب اليم من الله سبحانه وتعالى طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي انا مش عايز حد يقول لي شبهات حدش يقول طب انا اعمل ايه ده انا والله بطلع لربنا برده بطلع كل شويه يا ابني الزكاه تنص في المامه لاش دعوه بالكلام ده تتحسب وبالشال ده حق الملك سبحانه وتعالى واحد يقول طب انا اطلع لربنا مبالغ كبيره خاف احسن ياخد منك كل حاجه طلع زكاتك لقرايبك او لحاجه قرايبك الفقراء للاسر الفقيره اللي في قريتك وفي قريتك للحالات الفقيره اللي انت عارفها وغيرك ممكن مش عارفها طلع جزء من زكاتك في الدعوه يا جماعه المجمع الفقهي في قال ان الزكاه تطلع في الدعوه الى الله ونصر الدين الله بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده هو. الدعوه الى الله ودعوه غير المسلمين كمان ده موضوع ثاني بقى كبير دعوه غير المسلمين نتبرع له على قد ما نقدر اللي معاه مليون يطلع نص مليون منهم ده دين يا جماعه ده ديننا ما ينفعش نفرط فيه كلمتكم يا اخواننا عن الزكاه قلت لكم قرايبكم اللي في البلد عندكم الفقراء اللي انتوا عارفينه ومغيركم مش عارفهم الانفاق على الدعوه جزء من زكتك على الدعوه ده اجماع المجمع الفقهي في مكه المكرمه يعني انا اجماع علماء من اكبر علماء الامه فاكثر من سنه كمان الشاب يكبر ابوه يقول له حرام عليك انت بتاكلنا حرام لان حق ربنا ما بيطلعوش من المال المال كله بقى حرام طلع حق ربنا وإلا كل لحم النبت من حرام فالنار اولى به كل لحم النبت من سحت فالنار اولى به طلع حق ربنا سبحانه وتعالى يعني انا اسف يا جماعه انا اسف ان درس الليله كان شديد ولكن انا بكلم واحد لازم يفوق لازم يعرف هو يعمل في نفسه ايه لازم يعرف هو هيضيع نفسه قد ايه 50000 سنه احزاب يوم القيامه بالاتصال طرد من حضره رسول الله عفف في النار يختار جسده فتكوى بجباه ومشنبوه وذهوروم في علماء قالوا الجباه من من ورا والجراب العذاب هيجي لك من الاربع جهات هيخترق جسمه من الاربع جهات والعزب الله هيحفر في جسمه من الاربع جهات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ما بتزكيش ليه مالكش عذر مالكش عذر الطاق غضب الله الطاق انتقام الله لكل فقير والكل واحد محروم ومش لاقي ياكل ده الطاق الله يا جماعه والامه كلها اتطلعت والله العظيم لو عشر في المئه قاعدين طلعوا زكاتهم شوفوا الامه تنقلب قد ايه اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اعدنا على انفسنا اللهم اعدنا على شهواتنا اللهم زكي قلوبنا اللهم اعدنا على اداء حقك في اموالنا واعدنا على اداء حقك في اوقاتنا واعدنا على اداء حقك في صحتنا وعافيتنا وعدنا على اداء حقك في كل نعمه انعمت بها علينا رب لا لك شكارين لا تجعلنا لنعمك جاحدين لا تجعلنا ننسىك بنعمك يا رب العالمين يا رب تب علينا وطهرنا وطهر قلوبنا من حب الدنيا وطهر قلوب امه محمد من حب الدنيا وطهر قلوب امه محمد من الوهن ومن حب الدنيا وكراهيه الموت يا رب حبب الله اللهم اجعل حبك احب الى قلوبنا من الماء البارد على الضب اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلينا واموالنا يا رب يا رب استعمل اوقاتنا واعمارنا واموالنا لنصرة دينك وطاعتك يا رب العالمين تب علينا تب علينا فيما مضى اعصمنا فيما بقي ثبتنا على طاعتك اشرح صدورنا للهدى اعدنا على انفسنا اعدنا على شح انفسنا اللهم اشف المسلمين. من شح قلوبهم ومن شح انفسهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا أمة متراحمه متواد متبادله فيك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والى لقاء في ليله قادمه باذن الله افتح لي الباب ربنا افتح لي الباب عسيته طيرت وقلت جيا بليل النهار ايش فاز